فَذَا <تصفيق> نَضْطُرِبُوا <تصفيق> Thank <laughs> you. Ik zie فَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالُوا إِذَا بل من اتقتها لفضيله الدكتور فتسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من Thank you. لما الدكتور man تلف الأحزاب من بيني Até um... مجرمين في عذاب